119. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن ضَلَّ ضل وجهه مسودا وهو كظيم 110. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين 111. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا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 129. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون 120. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 121. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون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 117. رَبِّ رب السماوات رَبِّ رب العرش عما يصفون 118. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 119. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو